بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون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 مَتَرون كَ مَذَرَّ لِسْتَووقَدَ ل رم فَلَمَّ أَضَأَتْمَا حَدَودَا فَ اللهَّ بِنُورم وَتََكَ فِي ظُلمات لا يُبَصعُون صُمّم بُكْم عمْيم فَم لا يَْجعون أَوْكَ صَيبٍ مِنَ السَّماءِ فيِي ظُلمات فِي ظُمَنتُ وَرعدْدُ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 صادقين فالا لم تفعلوا لن تفعلوا فستصنم فستصنم التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات, أن لهم جنات اشتين الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا بي متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها قارنون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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواثا فأحيانا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 معرضا ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا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 وإياي طربون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَقمُ الصَلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَكَر م الركين تَبونََّا سَببِذ وَتَن صَون فُسَكُم وَأَنتُم تَتْلون كِثَبَ أَفَلَا تَعفمُون وَاسْتَعل بِالصَّبِرِ وَ الصَّلَ وَإَِّه لََبَةٌ إا عَ الخاشعين الذيَّ لاَا يَظُُّولعَن نَمُ لَا قُ رَبّم ن الذي لاُّون النَُّ لَا قُ رَّم وَرََّهُم بِلَيْ راجع يَبَنِي صْرائِينكُرون يَحمدَِّ أَنْ عَنْ تُعَلًَاكُمْ وَأَنّي تََّلتُكُمْ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذا جئناكم من آري فرعون يسو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 وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 وا مِن طَيباتاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا غَلَمون وَلَك كَوا أَفُ سَ يَظْلمون وَإذقُل نَدخُل م بقَغتَ فَكُلوا مِن آ حَثُ شُم رَغَدَا وَدُخُل بَابًا سُجدَو وَكُوا شَقَّةٌ َوفِلَكُمْ خَطَاياكُم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استفقاوا شار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 فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُوا الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَخُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِيهُ وَعَدْنَا بِالَّذِيهُ وَخَيْرِ اهبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذَلِكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون المليين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا الذين هادوا ونصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طغوم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم مِنْ بَعْدِ ذلك لَ ل فَضْل الله عَلَييكُم وََحمَدُ لَكُنتُمهَلَلَا فَضْل اللهَّ عَلَكُمْ وَحْمَدُولكُتُم مِنَكخاسِي وَلَقدَدَ عَنتُمَُّينعَتَدَوْمِكُم فيشَّبتِ فَقُلْناَالَم فَقُل للََ كوا قَِدَةً فاسِي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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بطرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالين يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإما إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحر مسلوة لا شيئة فيها قالوا الآن ذئت بالحق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 بعد ذلك هي كي حجارة أو أشد قسرا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدق من خشية الله وما الله بغافر عن تعملون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 بِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ أَمَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا بِذَاقِكُمْ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 وَآتَيْنَاعَْسَبَنَ مَرْيمَ البَيناتِ وَأَدَنَهُ بِرُوحن خُذُس أَفَكُلمَا جَ أَكُمْ نْصُولون بِمَا ل تََّ أَم فُسُكُ مُستَكبَوْتُمْ فَفرَيقًا كَذَّدَةُم وَفَيق تَقُتُُون وَقالوا قُل بُناَا غُلْف بَل عَلَم الهُ بِفُفرْرم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لِمَا معهم وكانوا مِنْ قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على بِكس مشْتر ب أَمفسَهُم أي أن يكفُر بِمَا أَزَل الله أي يكخُوب بِمَا زَلَظَّم دَْغأَ يونَزِلَ الله, الله مِ فَفضل على مَ يشاء أنا مَْ يشاء مِنْ عبادٍ فَباء بِوضَبٍعَ وَضَبَ وَلكافِرينَ عَْذَاب مين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 قُلْ بِالَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَلَا تَمَنَّوُاهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وليتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحذه من العذاب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 لما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المر وزوجه وما هم بضارين به من أحد إِلَّا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من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 أسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبلن لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 بَل منَنْ سْلَمَ وَجَهَِ النهِ وَوَ مُحسِنُون فَلَوْ أأَجرُْوا عندَ رَبٍّ فَلَ خَُ وَِندَ رَبّ وَلَا فَوْفُ عَلَْهم وَلَم م يحْدَنُون وَقالةٍ لَودُ لَْسَةٍ النَّصارَ عَ شيءَي وَقَالٍَ النَّصَارَعَلَْسَةٍ يَودُ على شَيْء وَم يَتْلُونَ الكتَ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 دنياخذ يوم ولهم في الاخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك مِنَ العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفع واسفاع ولا هم نصرون واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يلال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم, من مقام إبراهيم مصلى وَهِدنَا إ إبَعمَ وَيسماعلَأَنْ طَْهِ رَابَْيت يَر الطَّائفين أَنْطَْر بَْت لِ الطائِفِينَ وَمكفينَ وَّكع السجودَك وَإِذقاللَ إبَعم رَبّج عَه بَلَدًاأَمِن وَْرجُق عَهلَهُ منِنَ وارجق أهلا من الثورات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كبر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن منذ إبراهيم إِلَّا من سبي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَن يَرْضَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا مَنْ فَسِدَ فَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا نَعْبُدوا إ تَوإ أب إِكَ إبَ رائمَ وَإسمعي قال نعْبُد إ تإِ هذاكَ إبَعم وَإسماعلَ وَإِسحَ قَلَ وَحدَ وَونَحْنُ لَ مسنِون إكََّةُمقدَدَ قَلَتلَ مَا كثَبَت وَلَكُم ما كَسَبَُم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا قولوا دن أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا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 وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكه الله فسيكفيك والله هو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل اتحادوننا بالله وهو ربنا وربكم وَن مالالون وَلَكُم عمالالُوكم وَنَحلُ لَ مُخسون أَمْ تَقول نَ م إبَريم وَإيسماعلَ وَإِسحاقَ وَعفوبَ وَْأَصدَوبَ كَلوط أَ ن صارَاب قُلْ الأتُم لَ وَمِ الن وَمنَنْ أَغْلَم مِن مَنْ كَتَمشَغادَةً عنن تَو مِم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 مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيد وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۗ مَا مِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مُعْتَدٍ مِّنَ الْقَوْمِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِ اللهَّ بَِّا سِلَ رَأُوفُ الرحيم قَدَنَ رَاد قَلُ بَجههكَ في السَّم فَللَن وَكَ قِبِلَة تَرربهَا فَوّ وَجههَكَ شَطْرَ الْ المَسسِد الحَامِ وَوحَثُ مَا كُُم وَحَيثُ ما وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن أَكْرِتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون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 أل تَغخْشَوُم وَخْشَوْونِي وَلِئُتِمَّ نَعمَتِ عَلَكُمْ وَلِعُتَّ نحمَتِ عَلَْكُمْ وَلاعَْ لَكُمْ تَهتَدُ كماَمَا أَْرسَلناَا فيِيكُمْ رَسُولم مِنْكُمْ يَطْلُوا عَلَْيكُم آيا سِنَا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 إن الله مع الصابين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولات لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرث من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله ما بيننا ومن الناس في كتابهم لائك يلعنهم الله اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وما كفروا ان كفار اولائك اولائك عليهم لعنه الله والملائكه اولائك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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان لكم عهدا مبينا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 ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بكم عمي تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عيد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن فلالكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمضرب ولكن البر آمَنَ آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وإرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء وحين البت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم انقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عطي مِنْ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ذَلِكَ ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ووتِبلَْيكُم إِذا حَضرَ أحدَدَكُم المَوْودُ إِ تَركَ خَيْرًا الوسية إ تَكَ خَيْرًا الوسيةةُ للوالدَيْهِ والأَقََبينَ بالِالمَعروبِ حَفًّا على المُتَّقين فمَو بَتَّلَ بعدمَا سَمعَ فَإِما اسمِثُوا على الذيينَ يُبَدلونَ إِ الله سَنععَم.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 يريد الَّ بِكُم يُسْرَ وَلَا يُريد بِكُم العسْرَ وَللتُكْمِل العددًا وَللتُكمِل العدَّةَ وَلدُكَبِّر وَه عَى ماذاكُم وَلاعَكُم تَشكُون وَإذاَا سَلَكَ عبادِ أنّي فَلِن قَربًا فَإِي قَبٌ أُجبُ دَوتََّ عذا دَ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 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الغيط الأبيض من الغيط الأسود من الفجر ثم أسموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكبون في المساجد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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُسَكِّنِينَ فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام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 فرض فيهن الحج فلا رفث ولا مسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذَكْرُ اللَّهِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ فَتًى وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ فَلَبِئْنَ اللَّهُ واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنااتنا في الدنيا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا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 وإذا القيل له اتق الله اخذت العزه بالاسم فحب جنما فحب جهنما جهنم ولبث في مهاد ومن الناس من يشرى نفسه بالضراء مرضات الله والله راؤكم بال كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن مِنْ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الظام في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتينا من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن الله شديد العقاب زين من الذين كبروا الحياة الدنيا ويصفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 أَمْ حَسبتُم أَن تَذُخُلُ الْ الجَنةَ وَلَمَّ يَتِكُم مَثَلَُّينَ خَلَ مِ قَبِِكُم مَسم البَس وَضَّ الله وَزُزِلُ حتىَ يَقولُول الرَّسُور والَّذينَ آمَنوا مع حتىَ يَقُول الرسُور والَّذينَ آمَنوا معومَت نَصرُ الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَازَ يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا مِنكُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِرُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرض لكم فأتوا حرضكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم مناقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله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 أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم مثلا فتقروا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهمن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فَلَا تحل له من بعد حتى تنتخ زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجرهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايادي الله هجوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وَإذا طَلققُتُم إس فَذَرَغْنأَجَلَ م فَلاَا تَعظُلُون فَلاَا تَعْظُلون نأَ يَكِشْنَ أأَزواجَإِذا تَراضَو إَا تَراطَو بَيْنَم بِالمَعْ ذَلِكَ يُرَضُ بمَنْ كَلَ منِكمُمْ يُؤْمنِنوا بِالَّهِ وَْيَوْمِ آآخِب ذَلِكُمْ أَذْكَ لكُمْ وَأَطب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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن كراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم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 يتَرَبَّصْ نَ بأَفُس أَربع تَأَشُر وَشَ فَإذاَا بَلَغنَا جَلَ م فَلاَا جُناَا حلَكُم فَلَا جُنَا حلَكُم فيِي مَا فَعَلنَ فيِي أَفُسَّ بِالمَعْرُون بَلهَّهُ بِماَا تَعمَنونَ خَبب وَلَا جُنَا حلَكُم فيِي مَا رَضُ خطب النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكلتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونه ولكن لا تواعدونه سرا الا ولكن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 وتسربوا لهم نفريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحشرين وان طلقتم من قبل ان تنفسون وقلفرتم لهم نفريضا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 وصيه لا زواج متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات مكاع بالمعروف حقا على المتقين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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وقد اخرجنا من ديارنا واذنا الى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَرِيرًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة ضربت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا رِجَالُهُمْ تَوَجَّلُوهُ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الملك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 مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ إِلَّا مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا انفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ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 يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ الذي إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَن آتا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 وإذ قال إبراهيم رب ألي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا تلي قمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في شبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أزاك لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون قول خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أجلل من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولم ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاشترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأرض وَلَا تَمْنَعُوا الْخَيْرَ بِشِهَادَةِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ ۗ وَلَا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 انْتُ بُذُ الصَّدَقَاتِ فِكَن عَمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداهم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 لا يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبه الجاهل اغنيا من التعف تعرفون بشيمهم لا يسالون الناس الحافه وما تنفقون خير فان الله به عليم الذي ينفقون اموالهم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 واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء او موعظه من ربي فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِن كََذُ عصَة فَنَغِغَةٌ إلَ نَسَرَ وَتَ صَدقُ خَرُكُمْ إِكُ تُمْ تَعلم وَاتَّقُ يَوْم تُجَعونَ بِي رَله وَاتَّقُ يَوْم تُجَعونَ بِي الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاتبوه وليكتب بينكم وَلَا بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يغشى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجلكم ذلك اقل عند الله واقوم امر الشهاده وادنا الا ترتكبوا وادنا الا تتهابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم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 وَإِن كُنتُمْ على شَفرَر وَلَمْ تجد كاتِبَا وَلَم تَجد كاتِبًا فَرِهَانُ م قُبُظًا فإِنْأَمِنَ بعدَعْضُكُمْ بَعْضَام فَلُؤدَّذِتتُ مِنَأَماللَتَهُ وَالَاتقِل لا رَبَّّ وَلَا تَفْتُ الشادًا وَمَيْ يَكتُمهاَا فَإِن الن آات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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافير